ذهبت الأسبوع الماضي إلى بليموث ورأيت صخرة بليموث الشهيرة لقد شهد هذا المكان في عام 1620 وصول أوائل المهاجرين إلى هذه الأرض لقد حدثت تطورات كثيرة هامة حتى تاريخ إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو في عام 1770 وستة وسبعين ومن أهم التطورات في التاريخ الأمريكي أيضا الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1861 إلى عام 1865 إن دراسة التاريخ الأمريكي دراسة شيقة جدا بالطبع فقد تغير المجتمع الأمريكي كثيراً وبخاصة في القرن العشرين نعم وبالتحديد بعد الحرب العالمية الأولى من عام 1914 إلى عام 1918 والحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى عام 1945 هناك متاحف كثيرة تعرض مشاهد من التاريخ الأمريكي لقد زرت بعضها ولكن ما أعجبني كثيرا هو متحف المتروبوليتان في نيويورك الأسبوع الماضي مشهور يزور يرى صخرة مكان يشهد وصول مهاجر مهاجرون أرض هام تطور تطورات اعلان الاستقلال تاريخ الحرب الأهلية يستمر مجتمع بشدة بالتحديد الحرب العالمية الأولى الثانية متحف، متاحف، يعرض، معروضات، مشهد، مشاهد